الهادي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسر فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجرح صيام ثلاث وسبعة إلا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العطام